اللهم ارحم شيخنا ووالديك بسم الله الرحمن الرحيم ومن اتى Yeah. قوم <تصفيق> Oh, uh yeah. -huh. Won't we What is that? Wat is kan aan No! called at you the uh -huh. want ik wil je ودعو أن أنزل الكتار عاما واتقوا لك فول What a قُلْ أَمَّنْ مَن and um. mm <laughs>